موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لا يستوي أصحاب وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا يُخَشِيَاتِ اللَّهِ وَتَكَلَّمَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ عَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيب العزيز الجبار متكبر سبحان الله هو خالق بارئ صون له الأسماء الحسنى له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم